يا احبابي لكم ذكرى لكم ذكرى اتداوي نهفه الوله قبل فرقا اسا ما تدوم حزن يا خلاني ادللجيا الأمن والأحزان ترى حالي بات ماغر سقينا من لغ الأشوار وانا حالي مثل ما شك تمنى ما يطول فراغ دربي بدونك ضعر ترى دربي بدونك شام وانا حتى بعد ما روحت انا جي وحدة المشتاج وخيك دربي بدونك ضو ترى بدونك شام ما حتى بعد ما احتنا دي وحده المشتاق لكن خنوسي بنعاد عزيز ذكرك وما ما تجينا وحن ضاع لكم تزداد عسانا للتقي أحباب وتنظثني لما تنعاد بها الذكرى تفوح طيان عسى الرحمن يروي يروي ويجمعنا بآب غنسا الله حمادي يا غيد ويا جمعنا بامانسا جمالينا وديت لاقا باعلى جنان ودي نوين ديننا لدنيا ما لدي يا ما اعزخ الا اسرحمني يا ربي يا ربي ونجنا بالعذاب انسى لذي حج قمانينا نرسلنا بالعلاجنا اسرحمني ويجمعنا بأغرنسا لذي حق قمالينا ونتلاقى بأعلى جنار غروب الشمس لا يعني استمرار الظلم وهدوء البحر لا يعني انعدام الحياة فيه وتأخر المطر لا يعني انقطاع رحمات الله فظلمة الليل بعدها نور الفجر والبحر فيه مد وجزر ورحمة الله قريب من المؤمنين تتفرق الأجساد يوم وداعنا وقلوبنا والله لا تتفرق